صفوفكم وسد الخلل. الله أكبر. الله أكبر. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله.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 لم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله Weer een man is een ربنا ولك الحمد.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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ يطوف في السماء كيف شاء، فيبسط طوف في السماء كيف شاء، ويجعله كسفاء، فتر الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به مين Samen met de vijfde leerlingen en de in het vijfde leerlingen in het vijfde leerlingen in het vijfde ان لاي كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لرحمه الموت وهو على كل شيء Mijn vader, de heer Van الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi